ب س م الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا ا ل ن ا س اتقوا ر ب ك م ا ل ذ ي خ ل ق ك م من نفس واحدة و خ ل ق منها ز و ج ه ا وبث م ن ه م ا ل ا كثيرا و ن س ا واتقوا ء ل ل ه ا ل ذ ي ت س ه و ا ل و ر ح ا م إ ن ا ل ل ه كان ع ل ي رقيبا ك م و آ ت ي م ا ل ا س ل ا ل م ي ب و ل ا تأكلوا س م ا م أ و الله م إ ا ل ح ب كبيرا ا و إ ن خفتم أن ل ا ت ق س د و ا في ا م ا ف ا ن ت ح و ا م ا ضاب لكم من النساء فانتحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ف إ ن خفتم أن ل ا تعدلوا فواحدا فواحده او ما ملكت أ ي م ا ن ك م ذلك أ د ن ى أ ن لا تعولوا و ا ت و ن س ا ء صدقاتهن نحله فان طب لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ه ن ي ئ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إ ذ ا بلغوا ا ل ك ا ح فان انستم فان انستم منهم رشدا فادفعوا إ ل ي ه م أ م و ا ل ه م ولا تاكلوها اسرافا وبلارا ان يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا ا ل و ا ل د ا ن و ا ل أ ق ر ب و ن وللنساء نصيب مما ترك الوالدان و ا ل أ ق ر ب و ن مما قل منه او كفه ر ص ي ب ا مفروضا و إ ذ ا حضر ا ل ق س م ة أ و ل و ق ر ب ا واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا فليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ان الذين ياكلون أ م و ا ل ا يتامى ظلما يأكلون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 و ل أ ب شركه ل واحد م ن م ا ل ه د س مما ت ر ك إن كان ل ه و ل د فإن لم ي ك ن ل ه ولد و و ر ث ه أ ب ح ي ه ذات ل مضمون اجتماعي له د و ص ة يوصيها م و ن و ع ه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ترك نولدها ف إ ن كان ل ه م ولد فلكم الربع مما تركتم من بعد و ص ي ة يوصين بها أ و دين و ل ه م ا ل ر ض ع مما تركتم إ ن لم يكن لكم ولد ف إ ن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد و ص ي ة توصون بها أ و دين وان كان رجل يورث كلامه او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد, واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه ي و ص ا بها او دين غير الله وَصِيَّةً شركه الهدى ل ل ر ك ه دعويه م غير م ربحيه ذات ل ل ه مضمون اجتماعي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 والتي يأتين الفاحشة يأتين م ن س ا ا ئ ك م ف س ت ش ه د و ا ع ل ي ه م منكم أربعة فإن ش ه د و ا ف أ م س ك و ه ن في ا ل ب ي و ت حتى ل س ي للعلوم الاسلاميه أ ت ن ل ا من ف ش ر و ه م الهدى ف شركه دعويه ا كان ت و ا ب ا ر ح ي م إنما ا التوبة على ل ل ه ل ل ذ ي ن ي ع م ل و ن اجتماعي ل ث موسوعه ي ت ن من قريب النابلسي ه للعلوم ه ا و ل ا س ت ا ل ت و يعملون ب ة للذين ا ل س م ي ا ت حتى إ ذ ا حضر أ ح د ه م الموت قال إ ن ي تبت ا ل آ ن قال إ ن ي تبت ا ل آ ن ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا يحل لكم موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا إ ل ا أن ي أ ت ي ب ف ا ح ش ة م ب ي ن ة و ع ا ب الله م ع ر و ف فإن ك ا ل ح س ن ا فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان اردتم استبدال زوجي مكان زوجي و آ ت ي ت م احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا أ ت أ خ ذ و ن ه بهتانا و إ ث م ا مبينا وكيف ت أ خ ذ و ن ه وقد أ ف ض ى بعضكم إ ل ى بعض واخذن ا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء إلا م ا قد س ف إ ن ه ك ا ن ف ا ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم, وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نساء و ر ب ا ك م التي في ح و ر ك م من ن س ا و ك م النابلسي ت دخلتم ه ن ف ا ل ل ع ل ي ك م و ح ل ا س ل أ ب ن ا ك م ا ل ذ ي ن من أصلابكم و َ أ َ ن ْ تجمعوا ََُ بين ََْ المختلف َُْْ ي ْ الا َّ ما َ قد َ س َ ل َ إ ِ ن َّ الله ََّ كان غفورا َُ رحيما َِ والمحصنات َََُُْْ من َِ ا ل ن س ا ِ إلا موسوعه ا ل ن ا ب ا ل ل ه ع ل ي ك م و أ ح للعلوم ك أن ت ت ب و الاسلاميه م ن اسماء ت الله الحسنى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به بعد الفريضه إ ن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أ ي م ا ن ك م من فتياتكم المؤمنات موسوعه النابلسي م بَعْدُكُمْ للعلوم ا ل ا س ل ا ر ي ه محصنات, محصنات غير مسافحات ولا متخذات ن أ خ د ا ف إ ذ ا أ ح س ن ف إ ن أ ت ي ن ا بفاحشتنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب شركه الهدى شركه دعويه غير ر خ ح ي ر ذات مضمون اجتماعي م ي ر ك ه الهدى شركه م ي دعويه ن من ب ك غير ربحيه ك م و ا ل ل ع ل ي م ح ك ي م و ا ل ل ه يريد أ ن يتوب ع ل ي ك م و ا ل ل ه ي ر ي د أن يتوب ي ع ل ك موسوعه النابلسي ذ ي ع و ن ا ش ه و ا ت ت أن ل ل ع ل ي م ا ي ي ر ل ا ل ل ه أن ن يخفف ع ا م ي ر ي د ا ل ل ه أن يخفف عنكم الإنسان يخفف وخلط الإن موسوعه ا ل ي ن ا ب ل س ا للعلوم الاسلاميه ت إن ان ل تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكثر عنكم سيئاتكم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 و َ ا س ْ أ َ ل و ّ ه َ فَضْلٍ إِنَّ مِنْ ا ل ل َََّ ه ك ا ن َ ب ِ ك ُ ل ِّ ش َ ي ْ ء ٍ ع َ للعلوم ِ م ً ا و َِ ك ُ ل ج ََََ م َ ا ل َِ ا تَرَكَ ا ل ْ و َ ا ل ِِ د ََ ا ن و ا ل ْْ أ ََ ق ر ب ُ و ن َ وَالَّذِينَ ي عَقَدَتْ أ موسوعه ا ن م ف ت ه ن م إِنَّ النابلسي ل ه ى كُلِّ ء شَهِيدًا ا ل ر ج ا ل قوامون ع ل ى النساء ب م ا ف ض ل ا ل ل ه بعضهم ا م ي ه وبما أنفقوا من م و ا ل ه م الهدى ا ا ا ل ح ت ط شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ج ر ب و ن فَإِنْ م و س و ع َْ ك ُ م ف َ ل َ ا ت َ ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ِ ل ا م ن ه ان ل ل ه كان عليما كبيرا و إ ن خفتم ش ط ا ق بينهما فدعتوا حكما من أ ه ل ه وحكما من أ ه ل ه ا ان يريدا اصلاحا ليوفق الله بينهما إ ن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذ القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب, بالجنب وبني ل السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب م ن كان مختالا ف خ و ر ا ا ل ذ ي ن ي ب خ ل و ن و ي أ م ر و ن ا للعلوم ن ا ا س ب ي ك ت و ن م ا آتاهم ا ل ل ه من و ا س ل ك ا ف ر ي ن ع ذ ا ه الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم ا ل آ خ ر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ومن وماذا عليهم لو آ م ن و ا بالله واليوم ا ل آ خ ر و أ ن ف ق و ا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما ان الله لا يظلم مثقال ذره و إ ن تك حسنتين يضاعفها, يضاعفها ويؤت من لدنه أ ج ر ا عظيما فكيف إ ذ ا جئنا من كل أ م ة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كفروا م و ل ا يكتمون س و ى ب ه م النابلسي أ ر ض ولا و ي ك ت م ا ل ل ا تقربوا ا ل و م الاسلاميه حتى موسوعه النابلسي للعلوم ى سفر أ جاء أحد ن ك م ا ل غ ا ط أ س ل ا م النساء افلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا ان تر ى إ ل ى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون ا ل ض ل ا ل ة ويريدون أ ن تضلوا السبيل والله أ ع ل م ب ع د ا ئ ك م وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا م الذين ه النابلسي للعلوم ن س ع ن ا و ع ص ي ن ا و س م ع ر ل ا م وروعنا وراعنا لي ه موسوعه م ق ا ل و ا س م ع ن ا وأطعنا واسمع وانظرنا ل ك ا ن خ ي ر ا للعلوم ه م وأقوى و ك ن الاسلاميه ا و ن أ موسوعه م النابلسي للعلوم ا الاسلاميه أصحاب ا ل س ب و ك ا الله ن أمر م ف ع و ل ا إ ن ا ل ل ه لا ي غ ف ر أن يشرك به و ي غ ف ر م ا دون ذ ل ك ل م ن ي ش ا ء و م ن يشرك ب الله فقد الحسنى ف ت ر ى إثما عظيما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 الم تر الى الذين أ ُ و ت و ا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ب ويقولون, ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آ م ن و ا سبيلا اولئك الذين ل َ م ْ ل َ ه ُ ا ل د ص ِ ي ر محمد راتب النابلسي فَإِذَا لا آتينا آل إ ب ر ا ه ي م ا ل ك ت ا ب و ا ل ح ك م ة و ت ي ل ا ع ل و م الاسلاميه ك ف ر و س و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ه م و ِ ذ َ ا قيل َ لهم َُْ تعالوا َََْ الى َ ما َ أ َ ن ْ ز َ ل َ الله َُّ و َ إ ِ ل َ ى الرسول َُِّ رايت َ أ َْ المنافقين ََُِِْ يصدون ََُ عنك ََْ صدودا ًُ فكيف َََْ إ ِ ذ َ ا ع َ ص َ ا ف َ ت ه م م ُ ص ِ ي ب َ ة ٌ بما َِ قدمت َََّْ أ َ ي ْ د ي ه ِ م ْ ش ر ل ه م و الهدى شركه دعويه ل غير ر ب ل ي ه ولو ذ ا ه م ظ ل م و ن ف س ه م ج ا ج ت م ا ل ل ه الله فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله, لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى ي ح ك م ك فيما شجر بينهم م و س و ع م النابلسي للعلوم ا ن ا س ل ا م ي ه أ و خ ر ج و من د ي ا ر ك م ما ف ع ل و ا إ ل ا ق ل ي للعلوم منهم و و أنهم ف ا ا يوعظون به ل ك ا ن خيرا ل ا م وأشد ت ث ب ي ت ت ا وإذا ا ل ن ه م من لدنا ل ن موسوعه ت ق ي م ا ن ل النابلسي للعلوم ي الاسلاميه ه م ن النبيين و ا ل ص د ي ي ق ن و ا ل ش ه د ا ء و ا ل ص ا ل ح ي ن وحسن أ و ل ئ ك ر ف ي ق ذ ل ك ا ل ف ض ل و م ا ل ل ه وكفى ب ا ل ل ه ع ا م ا ي ا أ ي ه ا الذين آمنوا ح شركه الهدى ف ا شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ل إذ لم أكن معهم أكن شهيدا ولئن أ ص ا ب ك م فضل من الله ليقولنك ان لم تكن بينكم وبينه موده يا, يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياه الدنيا ب ا ل آ خ ر ه ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يقلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من, من الرجال والنساء والولدان الذي يقولون الذين ي موسوعه ا ل ن ا من هذه ا ل ق س ي ا للعلوم ظ ا م أهلها و ج لنا من لدنك ل الاسلاميه و ج ع ن م د ن ك ص ي ر الذين آ ن و ا ق ا ت ل و ن ا ر و ا ق ا ت ل و في ي س ب ل ا ل ط الحسنى و ت ت ف ق ا أعرفوا ي ي د ك موسوعه أ ي ا الصلاة وآتوا كتب الزكاة فلما ل ي م النابلسي ق فريق ك خ ش ا للعلوم ا ل ا ا ل ا م ي ه إ ل ى أ ج د ك د ن ا ب لما ك س ب و الهدى أ ت و شركه دعويه ل ل ل غ ل ر ربحيه ذات ك ك ف ر و ن م ا ك ف ر و ف ت ك و ن و و ن س ا فلا ت ت خ ذ و م ن ه م أ و ل ي ا ء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 او جاءوكم حصرت صدورهم أن, ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلم ا فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ر د ت إ ل ى الفتنه ابكسوا فيها ف إ ن لم يعتزلوكم ويلقوا إ ل ي ك م السلام ويكفوا أ ي د ي ك م فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم ظالم و ش ا ك ه الهدى م م م م ؤ ؤ ن أن يقتل شركه أ ع و م مؤمنا ن قتل مؤمناً خطأا ف ي ه غير ربحيه ق ذات مضمون اجتماعي أ ص د ق و ف إ ن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير ر ق ب ة مؤمنه و إ ن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ف د ي ة م س ل م ة إ ل ى أ ه ل ه وتحرير ر ق ب ة مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهره متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه م د ا ف ي ه النابلسي فجزاؤه ج ه وقطب ل ل ه ع ل ي ه و ل ع ن ه وأعد ل ا س ل ا ب ا يا أ ي ه النابلسي ا ذ ي آ م ن و إذا ب ل ا ل ل ه فتبينوا و ل ا ت ق و ل م الاسلاميه م إليكم ل لست ل تبتغون مؤمنا ا عرض ح ا ا ل س ي ا ء الله ا ل ث ي ر ى كذلك كنتم م ن ق ب ل فمن ا للعلوم ه ي الاسلاميه تعملون خ ر لا ي س ت و ق ا ع د و ن من النابلسي م م ؤ ي غير ن للعلوم ا ل ا س ل ا ل ه م و ا ل ه م فضل ا ل ل ه الهدى م ج ا ي د ر ج ة و ك ل ه وفضل م دعويه ن غير ر ع ظ ي م د ر ج ا ت م ن ض م غ ف ر ة ورحمة وكان الله غفورا موسوعه النابلسي ئ ك ة ل ل ا ل و ا ف ي م الاسلاميه كنتم ق ا و ع ن في ا ل أ ر قالوا أ ل م تكن أ ر ض الله و ا س ع ة فتهاجروا فيها فاولئك م أ و ا ه م جهنم وساءت مصيرا ان المستضعفين ا من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون لا ي س ت ط ي ع و ن حلة ع ه ا و ن س ب ي ل ا فأولئك ع س ى ا ل ل ه أن ي ع ف و ع ن ه م و ك ا ن ا ل ل ه ع عفور ف و ا ر م ي ه ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعى ومن يخرج من بيته مهاجرا إ ل ى الله يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت, يدرك الموت فقد وضع أ ج ر ه على الله وكان الله غفورا رحيما واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصوا ر من الصلاه ان خفتم إن, ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا فاقمت لهم ا ل ص ل ا ة فلتقم ط ا ئ ف ة منهم معك و ل ي أ خ ذ و ا أ س ل ح ت ه م ف إ ذ ا سجدوا فليكونوا من ورائكم و ل ت أ ت ط ا ئ ف ة أ خ ر ى لم يصلوا فلنصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ودى الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون, فيميلون عليكم ليله واحده ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كن مرضى أو موسوعه ا أ ل ح ت ك م النابلسي للعلوم ا ل ا ا ل ا م ي ه ت موسوعه م ي ا ل م و ن ك م ا ت ب ل م و ي للعلوم ن الاسلاميه كان ا و س و ع ه النابلسي إليك ل ا ا ت ب ا ل ن ا ل م ا أرىك ا ل ل ه و ل ا تكن ل ا ئ ن خصما ا و س ت غ ف ر ا ل ل ه و ا س ت غ ف ر ا ل ل ه ولا تجادل عن الذين يختالون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله يَسْتَخُّونَ مِنَ الناس ولا يستخفون موسوعه ن الله م م إذ ي ي ب النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ج الله د ع م في ا ل ح ي ا ا ة ل س ن ي ا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 ا موسوعه النابلسي ل ن ي ع م ل س و ء ا أو ي ل ن ف س ل ث م ي س ت غ ف ر ولى ان مصيرا الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إ ن يدعون من دونه إ ل ا اناثا وان يدعون الا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولاضلنهم ولاملين م و س ن ع ه النابلسي ن ا أ ع م م م ر ن ه ف غ ي ن خ للعلوم ق ا ن يتخذ الاسلاميه ش ي فقد خسر موسوعه ا ل ن ا ه م و ي ل ي ع ل و م الاسلاميه موسوعه ن د ن و ل ولا ن ص ي ا ومن ي ع ل ع ل و م ا ل ص ا ل ح ا م ي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 وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون, تعملون خبيرا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تلينوا كل الميل فتكروها كالمعلق وان َ إ تصلحوا ُِْ وتتقوا َُ ف ِ ن َّ الله ََّ كان ََ غفورا رحيما َِ وان َ إ يتفرقا َََّ يطل ُ الله َُّ كلا ُ من ِْ س َ ع ٍ وكان َََ الله َُّ واسعا َِ حكيما َ ولله ََِِّ ما َ في ِ السماوات َََِّ وما ََ في ِ ا ل ْ أ َ ر ْ ض ِ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 لم يكن, لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليحييهم سليما ب ا أليما الذين الكافرين أولياء يتجدون م و ز ل ع ل ي ك م في ا ل ك ت ا ب أن إذا س م م ع ت آ ي ا ا ت للعلوم ه يكفر ب الاسلاميه م فلا ت ق ع د و ا م ع ه م حتى ي و و ض ا في حديث غيره إ ن ك م إ ذ ا ث ل ه م إن ا للعلوم الاسلاميه ف ي ن الذين ي ت ر موسوعه النابلسي م للعلوم و ا أ م نكن الاسلاميه ن قالوا ألم ت ح ذ ع ي ك ونمعكم م من ل م ا ل ل ه يحكم بينكم يوم ا ل ق ي ا م ة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إ ن المنافقين يخادعون الله وهو خادع و ن قالوا ق موسوعه ا ا النابلسي و للعلوم ا إله الاسلاميه و ن يا أيها الذين آ م ن و ا لا ت ت خ ذ و ا ا ل ك ا ف ر ي ن أ و ل ي ا ء ن ا ل م ؤ م ن ي ن أتريدون أن ت ج ع ل و ا ل ل ه ع ل ي ك م س ل ط ا ن مبينا ا إن ل م ن ا ف في ق ي ن ا ل د ا ل أ س ف ل موسوعه ن النابلسي ك أ ل ل ع ل كتابا م ن الاسلاميه س م ء فقد أ و و س ى اسماء الله ا ج م ر ا فأخذتهم ا ل ح م ن ى ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك و آ ت ي ن ا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم د خ ل و ا الباب سجدوا خ ذ ن ا م ن ه م م ث ا ء الله غنيظا نقضيهم فبما ميثاقهم وكفرهم ا ل ف ر ن ى موسوعه ا النابلسي للعلوم ا وَبِكُفْرِهِمْ ق ت الاسلاميه ا ن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم و إ ن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما ن م لهم به من علم إ ل ا اتباع الظن اسماء الله الحسنى ا ل ه عَزِيزًا ك ي م ا و مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا قبل موته ويوم ا ل ق ي ا م ة يكون عليهم شهيدا فبظلم ن الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أ ح ل ت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا و أ خ ذ ه م الربا وقد نهوا عنه و أ ك ل ه م أ م و ا ل الناس ا ل ب ا ط ل و شركه ا ل ه د ا شركه دعويه ن ف م والمؤمنون ي ؤ م ن و ن ب م ا أنزل إ ل ي ك و م ا أنزل ت مضمون ن ا ل و ا ج ت م ا ل و ل ي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 و س موسوعه ي ي و و ب النابلسي ي م ا و ت ي ن داود زهورا ل م ع ل ي ك م ن ق ب ل و ر س ل ا ل م ق ص ص ه م عليك وكلم الله موسى ا ر س ل ا م ب ش ر ي ن ومنذرين لأن ك و ن ن ل ل ا س على ا ل ل ه حجة ب ع د ا ل ر س ل وكان ا للعلوم ه ز ز ي ا ا ل ك ن ا ل ل ه يشهد ا م ي ه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 ف أ م ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فيوفيهم أ ج و ر ه م ويزيدهم من فضل ه و أ م ا الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما فيعذبهم جاءكم برهان من ربكم و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م نورا مبينا فاما الذين آ م ن و ا بالله واعتصموا به فسيدخلهم, فسيدخلهم في رحمه وفضل ويهديهم سراطا مستهما يستفتونك قل الله ي ب ت ي ك م في ا ل ك مالا ان ا م ر ه هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ت ر د وهو يرثها ان لم يكن لها ولد ف إ ن كانت اثنتين فلهما ل ث ل ث ا ن مما ترك و إ ن كانوا اخوه رجالا ونساء فللذكره ا ن حظ ا ل ا ن ث ي ن يبين الله لكم أ ن ت ظ ل و ا والله بكل شيء عليم